يا منيني وان سلمهم لو ان سلم يجيني ما عاد اصبر وتاني كسر قلبي زماني بعدش اصبر وتاني كسر قلبي زماني بدوي الاحساء انا قدك عمري قضيته انا منتظره حلمي اخلصي هو اللي فسرى هو اللي فسرى والله لا عندي من الولت عشره كلهم اهديهم في دول الزغره في دول الزغره عسرى وبوجه ابيض لاني مفتاخره انا ادري لابو اليمه وفاي باچرغد من الزغره جزائر لكن هايج حناني كسر قلبي زمان اي لكن هايج حناني كسر قلبي زمان وتر والحسين هقدت قلبي ديني لو فقد لو انسى لي أصبر وتعني كسر قلبي زماني بدوالي حسين أقدك البنيني ودعت صابري بيوم ودعت من مشاعني ليلي ما نمت ليلي ما نمت وليجي ويراح عنا ناشتين عناعية لما نسمعت لما نسمعت سحت يا ناعي حي اللي هدمته ضل خبيرني شي هم شفته شي هم شفته وين عرفني وعرف غايه سؤالين ناعي المصاب صفق بيده وبكالي ان بعت ذيك الاماني يكسر قلبي زمان انا بعت ذيك الاماني يكسر قلبي زمان شي يقل لي من نظر حالي حرمة مهضومة بحسرة الوالي, الوالي راح أولادي بيتظى الخالي غير أبو السجاد ما إجاب بالي فدوى أولادي لو إجا الغالي لو فقت احشيان افقد عمري افقد عمري عني لو راح بعد ش بحياتي ري. قبل ياريت تحل ساعة مماتي مشان ما بقدر مانك كسر قلب زماني sham faqdar mani ey kesar qalbi walahsian aqad qalbi nini wansal hom law ansalni jini ma'ad asbir wajani kesar qalbi zman walahsian aqad qalbi nini musab faqdi hasian ma ko جدد علي حزن يوم البا اي عشان تنوحي دم عي لساتك شب ديارك قبل جبدان صار قبل جرح بقلبي ينزف وما طاب تهمل دموعي ذكرى منين جا مالي عندي ولا ساعة نسيتها بالمناحل عمر كل قضيته لمن مولتي لفاني كسره قلبي زمانه لمن مولتي لفاني كسره منيني وانسى هموم لو انسى لم تصبر وتعني كسر قلبي زماني جدوالي حسين أقدك البنيني قابرت زيانة باللقم والنوح قمت أنشدها والدمع ما سفور من الكفة تقيل من حرام أذبو مسل بهدومه وجسمك كله جروح وجسمك كله جوع عرمح راسه ويضعني لوح وانا اقول شلون بيضل اتروح بيضل اتروح بخبر ام الوديع لابن عباس تعنى للشريعه اي تقل لامك عاني كسر قلبي زمان اي تقل لأمك عني كسر قلبي زمان بدولي حسي أن كل بنيني <تصفيق> وانسى الهموم لو انسى الميجيني <تصفيق> بعدش أصبر وتعني كسر قلبي زماني بدولي حسي أن كل بنيني كان <تصفيق> كل ظني لا يا البيان انت خيب عباك والعزيز احسيه والعزيز احسيه بين اللي غمض بيد جفني العين بين اللي يجي لي يا مش تواسي قطعت قلبي قطعت اللي بعد يا اهل الناس كم راجيب مني كم موجود اثر عندي على صبري رمزي المصاب يضل يا شي على قبري يظل دمعه اللي كسر قلبي زماني يضل دمعه اللي كسر قلبي زماني يا سيد العب كل مني قال لي جيني ما سيد سعيد الصافي